سؤال الخامس بعد المئة ما مثال أمارات الساعة من السنة جواب مثل حديث طلوع الشمس من المغرب يعني حديث الدابة وحديث الفتن كالدجال والملاح حديث نزول يسوع وخروج يأجوج ومؤجوج وحديث الدخان وحديث الريح التي تقبض كل نفس مؤمنة وحديث النار التي تظهر وحديث الخسوف وغيرها هي في غضون كلام ذكرنا الأشياء الدجال وويعارض فتنة أعظم فتنة يطلع عليه الصلاة ما بين خلق آدم ما بين, ما بين آدم إذا قيام الساعة فتنة أعظم من الدجال وإذاك حذر كل نبي من قومه من الدجال والنبي أبدى فيه وأعاد وكرر فيه وأنذر وحذر وأعاد وأكثر من ذكره حتى قال الصحابة ظنناه في طائفة الكثرة ما النبي يكرر ذكره وجعل شوف, شوف العجائب هذه جعل النبي من علامات ظهور الدجال نتيان ذكره وعدم ذكري على المنابل شفت القضية؟ لماذا تقارب الأسواق والناس ما معاً فيها تذكير بدجال ونظر غيره فالغفلة عن الدجال وعدم ذكري على المنابل كما يقول هذا آية على أن السياس فيخرج على حين غفلة من الناس وذلك ستكون فتنة عظيمة وذلك من يتبعه وأكثر من يتبعه من النساء كما في حديث مسلم وغير ذلك ليش النساء أصلاً كما تشاهدون؟ النساء يعني, يعني تضيرها كلمة واحد تقرأها في جريدة تنحرف عن دين الله صورة تشاهدها للممثلين أو داعين أو فاجرين توصلوا فيه في الليل ما كيف ترى الرجل يحيي ويمي ويقول للسماء فثنة عظيمة لا يثبت لها الرجال صمعاً عن النساء وإذاك صح في حديث عبد صحيح مسلم حديث النواة حتى يعود الرجل الصالح المسلم وقت الدجاج من شدة خوفه على يربط أهله في البيت يوثقهم النساء في البيت المصيبة تتبع الدجاج شوف كيف القضية؟ في ما يرى من كتاب النساء وغير النساء الاتباع الدجال الصالح الذي عنده علم وأثار من علم لأن هذا هو الدجال الذي حبر من المسلم يعود إلى أهلي فيوثقهم وبناته وأزوال يوثقهم رباطة حتى لا يخرجهم ويتبعون الدجال خوفاً عليهم, عليهم من الفتنة أمور عظيمة جليلة. إذا هو آب الله فتنة. وإذا تلحق في كل فراغ في نهاية التشاور كما أوصى أن نتعاون من الله لنفتنا جدًا. ومن من لا بجهل. اللهم الله من يوافقون على ومن عذاب القبر ومن فتنة ما والمات ومن فتنة المسيح في حجده جد. ليش؟ لأنك ما تؤمن نفسك الصلاة في هذا في هذا المواقع. وهذا شيء واضح جدا يعني يعني الآن تشاهد مشعوذين، دجالين كذابين كلبهم أظهر من واضح منها يضل يفسر مئات من. المنزل. أنا غريب ولا كيف يقول السماء أم طيور الآب أم كيف يكون وضع الناس في تلك اللحظة إلا من ثبته الله زين إذا كانت فعِيد بالله فتى إذا أعظم فتنة ما بين قيام ما بين آدم إلى قيوم الساعة هي فتنة الدجال هذه وقد أنكره بعض الناس أنكره بعض ال المعتزلة وغيره من القدماء والعقلانيين عموما في الوقت الحاضر كلهم ينتهونهم كل العقلانيين أصحاب المدرسة الإصلاحية ومحمد عبد وأفغاني والثاني وثالث كلهم ينتهون ذلك. يعتبرون الدجال مجرد يعني يعني زي ما تقول حتى مما يعني علمته من بعض الناس الوقت الحاضر ومن العجائب أن الدجال مجرد فكر, فكر يعني يطعن على الناس يحرفهم عن عن الصراط فكر معين وبعضهم يربطه بالاختراعات الحديثة التي يعني يعني تبرز للناس أمور عظيمة تشاهدون مثلا أجهزة معينة تصنع أشياء عجيبة مثل كل ونحن يقول هذا هو الدجال ليس الدجال شخص معين يقود وكذا ونحن ذلك وعلى المقرى الدجال هو موجود الآن وهو الذي مثلا يسير إسرائيل وسير أمريكا وكل ما يصنع في العالم من تحقيطه وهو موجود في أمريكا وفي إسرائيل ونحن ذلك كلمات عجيبة وغريبة دلالة على عدم الوعي الصحيح في هذه القضايا التي تجوها من قضايا غيبية الدجاجة الدجاجة الكسر نعم لكن الدجاجة الأكثر <تجد في الفكارات> نعم ما شك أنهم الدجاجة بالكسر الشاسب أي شك يا فهذه قضية الدجاجة فهو رجل يهودي يخرج في مدينة أصبهان التي في إيران والشر من تلك البلاد فيمكي إلى الدجاجة من عهد من يوم فتحت إلى الوقت العامل الشر كل الشر من تلك الديار يا بالله وما صلحت إلا لما حكم المسلمين في فترة معينة ومع ذلك بقي الفكر الباطني والأمور التي تعرفونها مع ذلك البجال في آخر فتنة ستكون أيضا من تلك الديار من أصبهان من حي يقال له اليهودية لما قرأت هذا في صحيح مسلم حي يقال له اليهودية راجعت راجعت طريقة لإيران وكذا فوجدت بالفعل حارة في أصبحان اليوم منظم حارة اليهودية اليوم موجودة حارة اليهودية يقتنها عدد من اليهود وكان فيه اتبارة تجار اليهود في فيما مضى سنحطوا هاني وسيتبعوا سبعون ألف يهود أصبحان عليهم الطيارة ويجري له على يدين من الخطة ما يجري حتى يقتص باب رد من فلسطين كما يعني ذكرنا على يد المسيح إيثا بمريم عليه الصلاة والسلام ويمكن بعده عيسى بن يونس سبع سنوات في أمن وخير حتى تخرج السفينة العظيمة الأخرى وهي سفينة ماجوج وماجوج هذا بالنسبة لبني والحديث عنه لا شك يحتاج أكثر بكثير من هذا الحديث المقتضب الذي اقتضاه يعني أتبرس كلا كلا سؤال شنو؟ سؤال المقام كم؟ إيه نعم ثم ماذا قال؟ كل عشش المغربة وهي الآية تقرأ الله عنها يوم يأتي بعض الآيات ربك بجمع فصيل قالوا هي كل عشش المغرب فإذا طلعت عشش المغربة أغلق بابك توبي لا ينفع نفس الإيمانها لم تكن آملا من قبل أو كتبت في إيمانها غيره انتهى معك أغنقة وختم كل شيء لذلك سيخرج تخرج بعد ذلك الدابة تسم الناس تسم الناس على منافرهم تسم المسلم وتسم الكافر حتى يصبح الناس يتبايعون يقول المسلم الكافر بعني هذا ويقول الكافر المسلم بعني هذا خلاص انتهت القضية والملاحم مع اليهود والنصارى ونزول عيسى بن مريم ويأجوز الماجود والدقان وغير ذلك من الأشراط العظيم نعم راجعوا كتب الأشراط عندكم كتاب النهاية في الفتن والملاحم من كثير عندكم مثلا لذاعة في أشراط الساعة الزنجي عندكم آه آه كتب أخرى لصدق حسن خان له كتاب أيضا في الفتن كتب الدكتور عمراء الأشقر في أشراط الساعة طيبة راجع أشراط الساعة ليوسف الوابل طيب. كتاب أيضا أشراط الساعة الصغة ليقول فكن بحث جامعه عدى طلاب العلم بلغ مئة وثلاثين شريطة وعليه تعليقات جيدة هذا كله تراجع في هذه الأمور نعم السؤال السادس بعد المئة ما دليل الإيمان بالموت جواب قال الله تعالى وليتنصاكم ملك الموت الذي وقل بكم ثم إلى ربكم ترجعون وقال تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توصون أجركم يوم القيامة وقال تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون وقال تعالى وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن ميت فهم الخالدون وقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال تعالى كل شيء هالك إلا وجهه وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت غير ذلك من الآيات وفيه من الأحاديث ما لا يصفى والأمر مشاهد لا يجهل أحد وليس فيه شك ولا تردد ولكن عيناد واستكبار ولا يعمل على موجب إيمانه به وبما بعده إلا عباد الله مصلص ونؤمن أن كل كل كل من مات أو قتل أو بأي سبب كان أن ذلك بأجله لم ينقص منه لم ينقص منه شيئا لم ينقص منه شيئا قال الله تعالى كل يجري لأجل مسمى قال تعالى فإذا جاء أجلهم لا, أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون الإمام الموت لا شك أنه أمر مقرر في الشريعة وهو أمر كما ذكر الشيخ لا ولا يفكر أحد لأنه أمر مصير ما في لا يتجاهد يمكن أنو لكن القضية ماذا بعد أن يموت هنا لا قدر ما يموت الذي يمكن أن يموت هي خلد نفسك من يستطيع أن يخلد نفسه لقضية ما وهي رجعي الخلق بهذا الموت أهران الله عز وجل وهو من أعظم لو تعمل الشهر من أعظم ما يدع على فقر العباد وحاجته وأنهم بدؤوا بعد أن كانوا لم يكن شيئا وسينتهون بعد أن كانوا شيئا والذي أذلهم بهذا الموت هو خالقه ومدبره والله الله عز وجل لكن ماذا بعد الموت هنا سيقع الكهر لنا بعض الناس وهم مشيكون القدماء قالوا الخاص ينتهي ويموت يصوش ترام ونتهى الموت لا بعث ولا نشور ولا شيء من وما يهلكنا إلا وقل ما هي إلا حياة الدنيا نموت وما حياة وما يهلكنا إلا الدار فعذبهم قال بالتناسق فالبراهين في فيهم ومن جرى مجراه من بعض الباطنية والفلسفة وغيرهم تناسق وتخرج الروح وتدقوا إلى بدن آخر إن كانت طالحة فتتحد بالأجساد الشريفة حتى تصبح ملائكية أو نحو ذلك وعند البراهن تتحد بالإله إبراهن وغير ذلك من الأمور وعند الفلاسفة كبسينة تتحد وتصبح من جنس أرواح الملائكة وإن كانت شقية أو شريرة أو كذا تخرج في جسد كلب أو أسعى أو كلب حسب هذا كله ألم قليل ما في بعض عندهم روح تتكرر في وإذا قالوا بخلود الروح وعدم فنائها ونحن ذلك من أمور وكما يقولون بالصين هبطت إليك من المحل الأرفعي ورقاؤ ذات تعزز وتمنع وهي التي قصيدة قوية له في أن هذه الروح يعني كانت قبل خلق جسدك كان في الماضي وبعد فناء جسدك ستبقى في المستقبل وستتتحد أجساد أخرى ونحن ذلك رسالة الحويا التي أنكر فيها المعاد الإسلامي وأثبت المعاد الروحاني كما يسمي. ايضا بالله تعالى انتهت القضية وغير ذلك من من من من من العقائد الخاسده فشان الايمان بالموت ما ما ينكر لكن ماذا بعد الموت المسلم يعتقد أنه سيبعث بعد موته وسيسال وسيحاسب هناك بعث اكبر وحشر أعظم من ليقوم بين الله وهو الايمان باليوم الاخر كما قررنا وضحينا نعم السؤال السابع بعد المئة ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب جواب قال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم مرزخ إلى يوم يبعثون وقال تعالى وحاق بآل فرعون سوء العذاب سوء العذاب النار يعرضون عليها هدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب وقال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة الآية وقال تعالى ولو ترى إذي الظالمون في غمرات الموت والملائكة باصطوا أيديهم أخرج أيديهم, أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم جزون عذاب الهون وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وفر ذلك من مع الآيات فتنة القبر وعذابه ونعيمه هنا الخلاف الأكبر الذي وقع بين أهل السنة من جهة وبين المعتزلة ومن وافقهم للعقلانيين من بعض العشايا وغير من أخرى لأن المعتز التي ظهرت في هذه الأمة وبقيت لها فلول والعقلانيون عموما في الوقت الحاضر ينكرون أن الإنسان يعذب أو أو ينعم في قبره ينكرون ذلك وأدلة عقلية شبهات كيف أدلة يقول لك ما يعني نفتح القبر بعد عشر أيام ما قبره كم هو لا نرى نارا ولا نرى توسع ولا ولا, ولا, ولا نرى شئ شوف شوف الصفة العقلية س إنه ما ما رأى شيئًا ويقول لو دخلنا يقول بعض رجال النظام يقول لو دخلنا كافرًا في قبل واحد إيش يصبحه القبر؟ روضة من رياض الجنة ولا خبر من من حوريناء كأنه يعجز الله عزوجه فعلاً ليس كذلك كان يقوله ن ن ن نلقبت الله عزوجه في نضع المسلم كافر لخلو واحد لا شوف خلي خبره ولا نعمة ولا عذاب هذا يقولون بعض المعتديين يا بالله تعالى ويقول بعض العقلانيين في الوقت الحالي. وبعضهم يعتبر الحذاب القوى نعيمه مجرد شيء يتعلق بالروح فقط ولا علاقة للبدن ووجة البيتالي والصراح الذي عليها نسينا الجماعة أن عذاب قوى نعيمه للروح والبدن معه فالروح إما ستكون في عليين مع أرواح الصالحين والأنبياء والشهداء كما سمعتني النصوص أو تكون في سجين حياتاً من الأسفل والبدن ينحقه من ذلك ما ينحقه ويقول شيخ ثاني الكريمية حجزوا من مجموعه فتاوى وللروح بعد الموت اتصال بالبدن والروح من أم من جنس أمر الملائكة تصعد وتذهب في اللحظة الواحدة بكيفية يعلمها الله عز وجل فالشاهد أن النعيم أو العذاب للمسلم والكافر سيكون للروح والبدني معه للروح والبدني معا وقد ثبت بذلك النصوص وهو من الإيمان الغيبي الذي نوقن به ونقطع به ونؤمن به ونسأل الله عز أن يجعلنا من المناعمين في قبورهم ونثبتنا جميعا بالقول قول ثابت من هذه الدنيا والأسرة ونجعل قبورنا روضة من رياضة الجنة ولا يجعل حورنا من سفر النار بدما سبّت لها النصوص نؤمن بها، نؤمن بها. نعم، هذا المقصود. ردنا على المُعَزِّلة وغيرهم من الأقران المعاصين يقولون بأن يعني ذلك يعني منكر أو غير واقع أو نحو ذلك من باب أنها يعني لا نشاهد ذلك أو لا أو لا تعقّله يعقوب. نعم. وخذات الله أفضل من ذلك. ما يعجز الله شو من ذلك؟ رُسول الذي بين الذي بين جمل. ماذا نعلمها؟ هل رأيناها؟ ما لونها؟ ما حجمها؟ كم وزنها؟ ما ندري؟ هل يبرر ذلك إنكار لها؟ ما يبلغنا أترها واضح أمامك ما يبرر ذلك إنكارك لها فليس كل ما شهدته أو كل ما يعني رأيته تنفره وإلا كما بينا في بداية الكلام أن الفارق بين المؤمن والتنمية هو الإيمان بالغير أما الشيء المشاهد ما عاد فيه إيمان وإذاك عندما تطلع الشرس المغربية كما قلنا خلاص مشي يشتر تؤمن بماذا طلعت الشرس المغربية ما هذا تؤمن؟ تهل موضوع أغلقت القضية ذهب الإيمان بالغيب ما عاد فيه مجال تؤمن بالشيء تشاهده. أي كذبت الرسول حتى رئيس بأعينك ما ما عسى من هنا في هذه اللحظة هذا هو القضية يعني نعم نعم نعم نعم نعم يدخل الشيخ أن المرآة المرآة ذكرت شيء عذاب قذر وعهد عاش منه فلما عاش ذكر المثل قال عنه هذا واقع ولكنه جعله عليه وصلهم يعذبون في قبورهم وس يعني وداعا للظلمة هي ب بالنجاة من عذاب القبر. يقول إذا لو كان أحد سالما من ضمة القبر لسين منا تعدد المعاد. رضي الله عنه ضمة القبر هبده منها وسؤال الملكين لا بد منهم فتنا في القبر وهذا معنى قول يثبت الله عليه وسلم لقول سألنا الدنيا ولاتها. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى فانه الآن يسأل ما معنى هذا يسأل الآن وأنه لا يسمعه خفقان حاله عمرو بن العاص يقول إذا فلتموني فامكثوا عند قبر قدر ما تلح الجذو وي ويقصف اللحمها يا عند وأنظر ما أراجعه رسول ربي يحدون الله حتى بعد الموت تغيان حبيب تغيان حبيب والطغيان ما نكفر عنه أنا ربكم أنا ربكم أترك الغراس ذهبت أنا ربكم هذه الإنسان جهور ظلوم يظلم نفسه يعاجف من ويصدق من هو المغلون وما أجمل المثل زربه الحسن البصري بطني للإنسان وظلمه وجعله يقول الحسن مثل الإنسان في في في في في في هروبه من أدله ومحادطه لربه فمثل ذئ دنيا يريد أن يهرب من الأرض فنيروح الذئب يراد أن يهرب من الأرض فنيروح فasyعدو ويعدو ويعدو ويعدو فيقف إذا بهه ما زال في الأرض ثم يعدو ويعدو فيقف إذا به من أزال في الأرض فنيروح حتى يموت ما زال في الأرض هكذا الإنسان في قبرة الله عز وجل عز فالعصل والصوار هم نفر من الله لكن إليه ونرجع من الله لكن إليه سبحانه وتعالى تقرأ السؤال بعدهم السؤال بعد المئة ما دليل ذلك من السنة جواب هل حديث صحيح في ذلك بلغت وبلغت صوار فمنها حديث أنس رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع, في إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرعا عنهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقول فيقولان ما, ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتالا وذكر لنا أنه يفسح في قبره ثم رجع إلى حديث أمث قال وأما المنافق والكافر فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا ذريت ولا تلي ويضرب بالمطارق من حديث ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عليه عرض عليه مقعده بالغذات والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار ويقال هذا مقعدك حيث يبعثك الله يوم القيامة حتى يبعثك الله يوم القيامة وحديث القبرين وفيه إنهما لا يعذبان وحديث أبي أيوب رضي الله عنه قال فرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود, يهود تعذب في قبورها وحديث أسماء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج دج المسلمون ضج وقالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر وفي قصة الكسوف وأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يتعوذوا من عذاب القبر وكل هذه الأحاديث في الصحيح وقد سقنا منها نحو ستين حديثا من طرق ثابتة عن جماعة من الصحابة يرفعونها في شرحنا على السلم فليراجع هذه نصوص من السنة بعد أن ذكر نصوص من القرآن في ذكر عذاب القبر ونعيمه بأكبار معقيدة ثابتة يجب علينا أن نعتقدها وهي حاصلة لا محالة إما القبر إما رضى من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار أسأل الله لنا لكمنا في والحديث ظاهرة في ذلك وحديث أهناس ابن عمر وحديث لا ليعذبان وما يعذبان في كبير ويهود تعد في قبوليا وغير ذلك من النصوص الكثيرة التي ذكر عن نميسنا في غير ما مرة في غير ما مناسبة في ذكر عذاب القبر ونعيمه وكما يقول الشيخ يعني في معارج القبول ذكرها حديث كثيرة بلغة استثيب في ذكر عذاب القبر ونعيمه وقد أفردها عدد من العلماء بالتطنيف والتأليف فهو أول منازل الآخر وإن حسن مما بعده أحسن منه وإن ساء والعياذ بالله فما بعده أسوأ منه كان عثمان أمير المؤمن رضي الله عنه تذكر عنده الجنة والنار فلا يبكي فإذا ذكر القبر بكى فقيله في باية فقال إنه أول منازل الآخرة فإن حسن فما بعده أسهل وأحسن وأجم وإن والعياذ بالله يعني ساء فما بعده أسوأ منه هذه قيامتك التي تخصك عنه الموت سينتظرك والحفرة التي ستدخل فيها ماذا تكون وماذا أعجب منها اللهم إنا نسألك أن تجعل قبورنا روضة من رياض الجنة وأن لا تجعلها حفرة من حفر النار برحمتك يا رحم الراحمين والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يقول متى يكون رفع القرآن الكريم هل هو من العلامات الكبرى طبعا يقبل الشئ الرفع الأخير الرفع الأخير الذي لا يبقى بعده إلا يعني قيام الساعة هذا سيقع بالفعل، وهو بعد تمام الأشرار كلها، وبعد يعني ظهور القبر كلها والشهاء الأمور كلها، كما قلت في هذا تهدم شعائر الدين بعد ذلك كلها، يهدم البيت فلا يحج البيت، تخلى المدينة فلا يبقى فيها أحد حتى ينقى الزئبوق أو يعوز الزئبوق على على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترفع شعائر الدين وعراء وتتفصم شيئا فشيئا حتى يكون آخر ما يرفع الصلاة لا يبقى في الأرض أحد يقول لا إله إلا الله بل لا يبقى في الأرض أحد يقول الله الله هذا إيش أشيء يحققها من؟ يبقى القرآن من في تلك النهضة؟ خلاص يرفع القرآن من الصدور والسطور في تلك الفئة والعاذ بالله التي هي شر الناس لعليهم ستقوم الساعة فيبقى شرار الناس في خطفة الطير وأحلام السباة داروا لرزقهم داروا لزقهم يأكلوا ويشعبون عليهم تقوم الساعة في تلك اللحظات في تلك الزمن الأخير يرفع القرآن إذا لا مناسبة لوجوده على سمعك في شيء من معالم الدين موجود أصلا حتى يبقى للقرآن وجود عند ذلك يرفع ويدتهي الأمر عند ذلك السؤال التاسع بعد المئة ما دليل البعث من القبور جواب قال الله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نفة ثم من علقة ثم من مبغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى إلى قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهضن عليه وقوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وقوله تعالى ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا الآيات وقوله تعالى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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير وغيرها من الآيات وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مخضرة بالنبات بعد موتها بالجدل إذ كانت قبلها ملا وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي الطويل حيث قال ولا عمر إله كما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ما و... ما يدعو. ما يدعو. <تصفيق> ولا عمر إله كما يدعو على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم مهيم, مهيم. مهيم حتى تخلقه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم أي ما أمرك وما شأنك لما كان منه يقول رب أنس اليوم لعهده بالحياة يحسب حديثا بأهله قلت يا رسول الله كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلاء والسباع قال أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله الأرض أشرفت عليها وهي في مضرة بالية فقالت لا تحي فقلت لا تحيا أبدا فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة ولعمر إلهك هو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم الحديث وغيره كثير هذا في ضمن سياق تفصيلات أحداث يوم الدين ذكر الشيخ في أسئلة ماضية ما يتعلق بالقيامة الصغرى التي تقص كل شخص في ذات نفسه وهو الموت وما يعقبه من الفتنة في القبر وسؤال الملكين والنعيم أو العذاب ثم هنا بدأ في تفصيل أحداث القيامة الكبرى التي أولها أو من أوائلها وأعظمها بعد تدمير الكون وتدمير الحياة وتدمير الأرض وما فيها وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات يأتي البعث الأكبر وحشر العباد للموقف والسؤال والعرض على الله عز وجل ولما كانت قضية البعث مجال إنكار من المنكرين وتكذيب من المكذبين أكثر الله جل على في كتابه الكريم من ذكر دلائلها ومن ذكر قدرته عليها سبحانه وتعالى ومن بيان كفر المنكرين لها، والمستبعدين لها، والمعاجزين الله عز وجل أن يبعثهم بعد أن يموتوا ويصبحوا رمما أو بلا أو ترابا وعظاما كما حث الله عن المشركين في القرآن إذا بتنا وكنا ترابا وإياما أئنا في خلق جديد هذا سؤال منهم من للإستماع والاستحالة ذلك وتعجيز الله عز جل أن يجمع هذه الأجساد منذ الدهور الطويلة. ساحة البعيدة بعد أن كانت ترابا وعظاما، فكان الله عز وجل يتولّى الرد عليهم، لأن الذي أنشأهم أول مرة وأخرجهم من لا شيء من العدم المحض وأصبحوا بشرا يمشون ويأكلون ويشربون. أقدر سبحانه وتعالى ولا يعجزه ذلك أن يعيدهم مرة أخرى من من التراب أو من ما بقي من من آثار إمكاج الذنب ونحوه، كما سنفصل إن شاء الله تعالى. وقلت في مرة الماضية. أنه استمر إنكار الممكن للبعث حتى بعد بعثة المصطفى عليه السلام وظهور الدين، ولكن بصور مختلفة، بصور مختلفة. فلما خرج الفلاسفة وقرأوا الكتب، كتب اليوناني وأمثالها، أصبحت لهم نظرية تخصهم في باب البعث بناء على. مجموع أصولهم في نظرتهم للدين ونظرتهم للحياة ونظرتهم لما يعقب ذلك من البعث والنشور فلما كان فلما كان من منهج الفلاسفة أن الباري جل وعلا تعالى الله عن قولهم إنما يعلم الكليات ولا يعلم تفصيل الجزئيات كما يقولون الله لا يعلم كل ما يقع بالتحديد من كل مخلوق وإنهم يعلم أنهم خلق خلقا وذرأهم في الأرض وأنهم يصنعون أمورا لكن ماذا يفعل فلان وماذا جرى لفلان يجهلون الله أزوي أن يعلم ذلك وبذلك كفروا فلاء عليه قالوا عندما تتحلل على وتتبعثر في الأرض وتصبح من جنس الأرض ترابا وعظاما إذا كان لا يعلمها أصلا كيف يستطيع على بعثها وإعادتها فأنكروا المعاد الجسماني يعني معاد الأبدال وأثبتوا فقط ما يسمونه المعاد الروحاني وهو أن الأرواح تتحد بأجسام علوة أرواح عليا يسمون أرواح الملائكة وتصبح إليها أقرب إذا كانت أرواح صالحين وإذا كانت أرواح فاسدين أو كذا تتحد بمثيلاتها وتتناسخ بمثيلاتها من الشياطين وأمسى إذاك هذا فقط نظرتهم وضهر التناسخ وتبنت بعض الطوائف المنسوبة للأمة وهي ليست من الأمة كالباطنية وبعض الرافضة وأمثالهم وغير ذلك من الأمور العظيمة التي غايتها ونهايتها تعجيز الله وانكار أنه سيبعث العباد يوم القيامة وهذا كل بناء يريد رجل لأنفسهم كفرهم وفجورهم وعتبهم في الأرض كيف يعني لو بعثنا مصيبة عظيمة أن نقف بين يدي الله عزيزان ويحاسبون مسائلنا فتذرع ذلك بإنكار البعث يعني لا يغير في واقع الأمر شيئا فالذي يجلس في الظل الظليل فينكر وجود الشمس لا إنكاره لا يلغي الشمس ولا ينزيله الشمس موجودة وظاهرة ويراها من يراها وإنكارك لها لا يغيرها ولا يزيلها ولا يحيلها فينكار البعث كل القضية إنما هو مضرة على المنكر وزيادة في إضلابه وعتوه وسيقابل الله عز وجل ويحاسبه ويعاقبه على هذا الإنكار كما أنكر غيره من أمور الشريعة أقول لما كانت القضية مجال إنكار أكثر الله عز وجل في القرآن الكريم من ذكرها البعث والنشوء وسماها هذه الأسماء واستدل على قدرته جل وعلا على هذا البعث أدلة متنوعة استدل بإحيائه الأرض الميتة الجدباء الجرداء لما أنزل الله عز وجل عليها الماء والمطر فاحتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج وإذا بالأرض غير الأرض التي كانت جرداء آحلة إذا بها خضراء مزهرة جميلة تثير فيها الجداول وتثمر وفيها من الخيرات الشيء العظيم الذي أحيى هذه الأضغط جرداء الميت بالماء كذلك يستطيع وهو قال جل وعلا على أن يحيى العبادة مرة أخرى بعد أن يصبحوا ترابا ويلبثروا في أجزاء الأمر ويتحللوا فيها بعد موتهم بأزمن طويلة على وجه وكثيرا في القرآن ذكر الشيخ منه قوله تعالى إن الذي أحياها لم يكي الموتى وكثيرا ما تختم العيات كذلك الخروج كذلك النشور بعد أن يذكر جاء على الأرض المئة جل وعلا واستدل أيضاً بإنشائه وخلقه الخلق أصلاً الخلق الأول من العدم المحض على قدرته على إعادته مرة الأخرى وهو أهوى عليه سبحانه وتعالى كما قال تعالى أولاً يرى الإنسان أننا خلقناه من نقصة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميماً أي من يحييها بعد أن تصبح رميماً وتراباً فجاء الجواب من الله قل يحييها الذي إن شاء الذي أنشأها من العدم أصلاً ألا يقضي على إنشائها بعد أن تكون رميماً أقدر سبحانه وتعالى ولا يعجزه ذلك وفي الآية الأخرى قال وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات وفي الأرض لما جاء هذا المشرك أبيت ليس أبيت العاطب الوائل للنبي صلى الله عليه وسلم بعظم بارد تفتته بين يدا من الله سلم أن ربك يحيي هذا بعد أن كان رميما استبعادا منه وإنكارا منه وعتوا منه وتعجيزا منه لله عز أن يحيي هذا العظام بعد أن كانت رميما فرد الله عليه وليحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علي سبحانه وتعالى واستدل سبحانه وتعالى أيضا على قدرته على البعث ويعادة الأبدان بعد أن تكون ترابا بخلق ما هو أعظم فالذي يخلق ما هو اعظم اقدر من باب اولى على خلق ما هو دونه فاستدل بخلقه للاجرام العليا والافلاك الهائله للسماوات والأرض على أنه قادر على أن يخلق العباد ويبعثهم عزه وجل بعد ان كانوا رمما من ذلك قوله تعالى اولم يروا اولم فينا اولم يروا أو certo أو أو الله الذي خلق السماوات والأربا ولم يعي بخلقهم لا يعجزه خلقهن ولم يتعب جل وعلا بخلقهم قادر على أي في الموت الذي خلق الخلق الهائل العظيم هذا الضخم الذي لا يعد الإنسان بجانبه شيئا هل يعجزه على أن يعيد الأبدان ويخلق الإنسان بعد أن كانت رابا وراما الجواب لا يعجزه ذلك والدليل الرابع أو الوجه الرابع أو الأسلوب الرابع من لأساليب الوالدة في القرآن على إثبات قدرة الله على البعض بيان ضرب الله أمثال حية من أنه أمات أقوامه في الدنيا وأحياه لتكون آيات حية للناس صاحب القرية أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال عمنا يحيي هذه الله بعد الملكية كيف يحيي هذه القضية اللي حلقت من ذهور فأماته الله هو نفسه ليكون آية مئة عام ثم بعده ما كن ميتا كن حيا ما تأخذ القضي من الله عز وجل بين الساهل قال كن لبث قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى صعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمالك ولنجعلك آية من الناس وانظر إلى العظام كيف ننشذها ثم نفسها لحما فلما تبين له آية ظاهرة واطعة حية قال أشهد أن الله على كل شيء قدير إهلاك سبعين الذين سألوا رؤية الله عزيز من قوم موسى واختار موسى قومه سبعين رجل لمقاتنا لما قالوا ألينا الله جهرة فستمصطعق فسهلتوا ثم أحياه مرة أخرى إذن صورة أخرى مثل حي آخر بإهلاة قوم وإماتة مؤحيائهم في الدنيا نفتها دلال على أن الله عزيز لا يعجزه من ذلك لا يعجده من ذلك شيء جل وعلا وآية قلنا ضربوه ببعضها لما قتل قتيل في بني إسرائيل واختلفوا في قاتله وأمر الله بذبح البقرة كما هو معلوم وتعنتوا وشدد الله عليه في أوصافها بقرة لا فارب ولا بكر ثم بقرة صفراء فاطع لونها ثم مسلمة باسية فيها إلى أن وجدوا البقرة فقال الله عز وجل فقلنا ضربوه ببعضه يعني اضربوا هذا الميت المقتول الذي اختلفتم في قاتله حتى تريد تعرفوا قاتله ما نعرف قاتله يضربوه ببعض لحم هذه البقرة فإذا به حي ينطق يقول قتل ان يكون آية ظاهرة أمثلة حية يضربها الله لهؤلاء له الخلق ثم المثل الأعظم الذي وهم أصحاب الله ثلاثمائة وتسع سنين وهم في كهفهم يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشماء لا يدرون عن شيء ولا يقصون بشيء حتى تغيرت هيئتهم لو اطلعت عليهم لو انلية منهم فرارا ولا ملؤت منهم رعبا استدعوا الله بخبرهم على على قدرتي على إعادة الأبدان وأن أمر الساعة حق فعثرنا عليهم ليعلموا عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق ليعلموا أن وعد أطلعناهم أطلعناهم على حال هؤلاء الفئة التي نامت في كهفها ثلاثمائة وتسع سنين دهور هلوك أقوام وجاء أقوام ثم بعثهم الله عز وجل ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها جل وعلا هذه كلها دلة يكررها الله عز وجل في القرآن قطعا. لي أولئك المنكرين وعتوا الى المنكرين للبعث الذي يعيدهم الله يعيده الله عز وجل للخلق يوم القيامة فيجازيهم ويحاسبهم ثم ظهر في الاونه الاخيره بعض المتعالمين وبعض المستغربين الذين استسلموا استتملوا على بعض المستشرقين فانكروا البعث بحجه أخرى كيف قالوا قالوا البعث هذا إنما هي أمور اضطر شوف الكلام شوف الكلام اضطر اليها الانبياء ثم اضطر إليها أتباع الأنبياء حتى يسوسون الناس ليش الناس عندهم شهوات عندهم آهواء فاضطر النبي أن يقول شو؟ ترى إذا ستمعايا ومغبوض وكذا تدخل جنة فيها سرعين وفيها شراب وفيها انهار وفيها انتبه هذا ضيع هذا كلام هو ما فيك لكن اضطر النبي إلى حتى إيش يكسب هذا التابع له واضطر أن يهدد المخالف له بأنه فيه جحيم وفيه انكسال وفيه طعام الغصة وفيه ذقوم وفي وفي وفي حتى يرتدع ويخشى ثم جاءت كما يقولهم رجال الدين كما يقولون رجال الدين هذا قرأتها في بعض الجلائد قريبا اضطروا أن يؤكدوا على هذه القضية وينصوا عليها كثيرا في أحاديثهم وفي كتبهم يعني قضية إيش قضية أن الله سيبعث الخلق ويحاسب ويعاقب في جنة ونار حتى يعني يبقى يبقى, يبقى, يبقى يبقى لهم سلطة تبقى لهم سلطة على قلوب الناس حتى الناس يرتجعون ويخافون ويعظمونهم وكذا وكذا وإن القضية ما كل دجل وكذا تعالى الله عن قوله هذا يقوله بعض من المنتسبين للإسلام بش اسما وهو بريء منهم وهو براءه منه هذا ما هو كلام مسلم يجعل الأنبياء كذابين دجالين إنما يتسلمون بقضايا لا حقيقة لها ولا واقع لها ليكسبوا الأكباء كأن الأنبياء أمثل الطواغيت والزعماء والتابين الذين بس أهموا أن يجمع تحت روائه من يجمع بالدجل والكذب والدعاية الفاجرة والفاتقة هذا ليس حال الأمبية هم يصورون القضية هاتف أن الأمبية زعماء فياسيين هذا وضعهم وهذا حالهم الأهم شيء عندهم يجمع الأسباع ويقيم له دولة ويقيم له كذا ويقيم له كذا فإيش عندهم من مبرر إيش عندهم من شيء يفسد به الناس ما عندهم أموال ولا عندهم شيء ولا عندهم... فيضطر أن يعد الناس بأمر مستقبلي غير موجود في الحقيقة الأمر لكن المهم أنهم يجبون هذا الواقع ثم استخدموا كما يقول الرجال الدين لفرض كهنوت معين على رقاب الناس وعلى قلوبهم لكن إذا ما نأقبل هذه القضية نظن أنها يعني فقط كارس قريش قمت البعض تخرج في كل فترة في كل سنوات في كل زمن هوا تُمكِّن بصور مختلفة بأشكال مختلفة. بل هؤلاء المكِّين عندي أشد من من إعتال قريش. أشد لأنه مضاه إلى إن كان البعث تكبيب الأنبياء وتجهيلهم ونسبة أنهم أصحاب أطماع وأصحاب أمور وأصحاب شهوات وأصحاب دجل وكذب ولهم مقام معين في التصلح على رقاب الله يصورون أنبياء الله عزيزي بهذه الصورة تنفيراً لقلوب الناس عنهم حتى إذا جاء واعظ أو جاء متحدث أو جاء خطيب يذكر الناس ويربطهم بالله ويربطهم باليوم الآخر ونحو ذلك عندهم الصورة عن هذا ثقف كلام يعني للتسلط ولفرض كهلوت معين السؤال العاشر بعد المئة ما حكم من كذب بالبعد جواب هو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله قال الله تعالى وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أئنا في خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النارهم فيها خالدون وقال تعالى ذعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبأن بما عملتم وذلك على الله يسير وغيرها من الآيات وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آلم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك فأما تكذيبه إياي فقوله ني عيدني كما بدأني وليس أول القلق بأهوى علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد هذه أيضا مسألة من المعلوم المعتني بالضرورة لأن إن شاء الحص من أصول الاعتقاد كفر مخرج من الملة الكافر بالله أو الكافر بملائكة الله أو الكافر بأنبياء الله أو المنكر والمكذب لأقدار الله عز وجل أو المستبعد والمنكر ليوم القيامة وللبعث والنشور ونحو ذلك لا شك أنه خارج من الملة مرتد عن دين الله. والله عز وجل بين ذلك أصل زعم الذين كفروا هم كافرين. لا يمكن أن يكون مسلم مؤمن يُنكر بعث الله عز وجل الخلاص ويُنكر اليوم الآخر. لا يمكن. إنما هو حرف زعم الذين كفروا ألا يبعثوا قلبا وربنا يبعثنا. وفي الآية الأخرى فإن لا في خلق جديد قال أولئك الذين كفروا. أن يستبعدون أن يبعثهم الله عز وجل خلقا جديدا هم الذين كفروا فكفروا الممكن للبعث أو الممكن لليوم الآخر أو الممكن للجنة والنار أو المستبعد قدرة الله عز وجل على بعث الخلائط بعد أن تصبح رمما وترابا لا شك في كفره كما أنه لا شك في كفر منكر الأصول الأخرى من الإيمان بالله والملائكة والكتاب والنبي نعم السؤال الحادي عشر بعد المئة ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه جواب قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى إذاهم هم قيام ينظرون ففي هذه الآية ذكر نفختين الأولى للصعق والثانية للبعث وقال تعالى ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله الآية فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفقة الأولى المذكورة في آية الزمر ويؤيده حديث مسلم وفيه ثم ثم ينفق في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغ عليه ورفي عليه قال وأول من يسمعه رجل يروط حوض إبله قال فيسحق ويسحق الناس ثم يرسل الله ثم يرسل الله أو ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو قال ظلم كأنه الطل أو قال الظل شعبة الشك فتنبت منه أجاد الناس ش شعبة الشك نعم ماش فتنبت منه أجاد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذاهم قيام ينهرون الحديث ومن فسر الفزع بدون السع فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين ويؤيدهما في حديث الصور الطويل فإنه فيه ذكر ثلاث نفخات نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين نعم النفخ في الصور ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم يوم ينفخ في الصور ونفخ في الصور ولما درسنا مبحث الملائكة عرفنا أن الله وكل بالصور ملكا والصور هو قرن عظيم ينفخ فيه وأن هذا الملك العظيم التقم الصور فيه وشخص ببطره ناحية عرش الرحمن عز وجل ينتظر متى يؤمر بالنفع يقول النبي عليه الصلاة والسلام كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وشخص ببطره ناحية عرش ينتظر متى يؤمر إذن هي قضية تنتظر أمر الله تنتظر أمر الله ويهلك الـ الـ الكون كله حتى تعرف حقائق الإنسان هذا الذي تمرد على الله عز وجل ما هو معدود شيء ما محسوب شيء أسوأ كان كامل مهدد بالفناء بلفخة من ملك خلق من خلق الله عز وجل أمر الله سبحانه وتعالى سبحان الله. واختلف أهل العلم في عدد النفخات فأكثرهم على أنها ثلاث نفخة الفزع المذكورة في صورة النمل ونفخة في صورة فزع من في السماوات والأرض وهي كالتهيئة،, كالتهيئة لبداية نقطة التحول والفناء الكبير التي سيأتي بعدها ففزع في السماوات إلا من شاء الله استثني الله من هذا الفزع من شاء سبحانه وتعالى ثم النفخة الثانية وهي نفخة الصعق والله أعلم كم بين النفختين ونفخة الصعق هذه تهلك كل الأحياء الموجودين في ذلك الوقت طبعا موقع النفخات هذه بعد ذهاب المسلمين والمؤمنين بالريح التي يرسلها الله أجل في آخر الزمان فتقبض من في قلبه إثقال ذرة من من إيمان حتى يقول الإيمان أن أحدهم دخل في كبد جبل فدخلت عليه فيصبح في الأرض شرار نام شر الخريطة هم الموجودين في تلك اللحظات في خفة الطير وأحلام السلاع دار رزقهم. رزقهم ما شاء الله أن يمكتوا. ثم يصدر عمهم مع ذلك نفخة الفزع ويقع على هؤلاء الفزع ومن معهم من المخلوقات من دواب ونحوها ثم يعقبها بنفخة الصعق فتقع يقع عليهم الصعق ثم كما جاء في الحديث يمكثون أربعين قال الراوي لا أذب قال أربعين سنة أو أربعين شهرا أو أربعين أسبوعا أو أربعين يوما أربعين في حديث مصلم حديث بن بنسبعان يمكثون أربعين بين نفخة الصعق ونفخة القيامة والبعث أربعون في تمام الأربعين الله أعلم كم قدرها وإن يوما عند رب الثالث ما تعدون لذلك النبي قال أربعون ولم يذكرها بنسبة معينة إنما قال ربعون الله وعلا بتحديدها يوما أو شهرا أو سنة أو هي بأيامنا أو بأيام أخرى عند الله عز وجل الشاهد هل كلهم هل فالآن موتا فيبعث الله المطر الذي كالطل أو كمنيه الرجال وكما بينا في مرة أخرى أن البشر يفنى تثنى أستاذهم وتتحلم إلا عظيم صغير في آخر سرسلة الظهر يسمى عجب الذنب صغير جدا لا يرى يصبح كل في الأرض. إذا نزل هذا المطر الذي كبل ثمانية الرجال ينبتون كما تنبت الح الحبة في حمل السيف. ينبتون نبات. كذب سبحان الله عندما يقول كذلك الخروج وكذلك المشور نفس الصورة. أرض ميتة يرسل الله المطر فتنبت أجد حافة ميتة متحللة فيها هذه البذرة يرسل الله المطر فتنبت أي ثم يأتي النفخ الأخير نفخة البعث فإذا هم قيام ينظرون ويساقون إلى محشرهم والملائكة تستقبل الصالحين على الطيب وأولئك الآخرين لهم معاملتهم الخاصة من الزجر والتهديد والسوق إلى الحشر الأعظم عند الله سبحانه وتعالى نعم السؤال الثاني عشر بعد المئة كيف صفة الحشر من الكتاب جواب في صفته آيات كثيرة منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة الآية وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا الآيات وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم موردا الآيات وقوله تعالى وكنتم أزواجا ثلاثة لأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون الآيات وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوجرة وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضل فلن تجد له أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم وغير ذلك من الآيات كثير صفة الحشر طبعا لا شك أن من أوائل يوم القيام أو من بداياته المعاملة تختلف والحال يختلف بين الصالحين المؤمنين والكافرين والمتمردين فأولئك أهل اليمين والصالحون يقوبون من قبورهم بعد نفعة القيام آمنين مطمئنين كما قال تعالى لا يحزنهم الفزع الأثبر مطمئن آمن يقول الله لا أجمع على عبد خوفين ولا أمنين إن أمنني في الدنيا الذي يأمن الله في الدنيا ويعل عنه أخفته يوم أجمع فيه عبادي وإن خافني في الدنيا وخوف الله في الدنيا يورث التقوى والإيمان وعمل الصالحات أمنته يوم أجمع فيه عبادي فهو يقوم مطمئن آمن عرف مصيره أصلا منذ أن مات استقبل منذ أن مات ينام نومة العروس التي لا يوقظها إلا حب أهلها إليها قم هذا يومكم الذي توعدون بشراتهم اليوم جنات سلاماً سلاماً هذا اللي يسمعونه من الملائك أما أولئك والعياذ بالله الزجع والسوق والفزع الأكبر والهول وسود الوجوه ونحشرهم زرقاً وغير ذلك من الأمور العظيمة يسمعها الله جل وعلا ومع ذلك لا رجاء له في نجاة أو فوز أو فلا وإنما المؤمن يستعجل فقط يريد أن ينتهي هذا اليوم بسرعة حتى يدخل إلى مستقره في جنات عدن ومع ذلك يوم القيامة على طوله الهائل خمسين ألف سنة على طوله الهائل يخففه الله ويقصره على المؤمن الصالح حتى يقول المنزل كأنه بين صلاة العقل إلى غروب الشمس بل قال في حديث آخر كفريضة يؤديها في الدنيا تخفيفا من الله عليه أما عذابات الكافر يوم هائل عظيم طويل من شدة الكرب فيه يقول يا استشعون بالأنبياء أن يفصل الله بينهم ولو إلى النار نفتاح بس نذكر الهائل هذا العظيم من شدة ما هم فيه من غم وهم وطول وانتظار. يا بالله تعالى لما الحديث سعد بن أبو الذي اشتكلم لما سمع يوما خمسين ألف سنة والحاشر وكل شخص يدعى باسمه واسم أبيه ويحاسب قال رسول الله إنه أمر جد عظيم نجلس وقفين المدد هذه القويلة أمر هاي جد عظيم قال والذي بعثني بالحق نعم جد عظيم والذي نفسي بيده يخفف على المؤمن حتى يكون كفيضة يؤديه يخفف ثم هناك المظلون في ظل الله عز وجل وتحت ظل الله عز وجل لا يحزنهم قدر أكبر ولا يعرقون وقت عرق الخلايا ولا يمالسون من أهوال القيامة لشيئا حتى تعلم كرامة المؤمن عند الله عز وجل وهوال وشقاء الكافر عند الله سبحانه وتعالى فإذا حشروا ووقفوا ونصبت الموازين وخرجت الفضائح وتكلمت الفرائر ونطقت الأعضاء وكان يوم الغبل والندامة والحسرة والألمة الله لن نقوم العافية والسلامة من ذلك نعم السؤال الثالث عشر بعد المئات نعم وقوله تعالى افتعلنا ومن يهدي الله فهو المهدد ومن يبغي فلن تجد لهم أولياء ونحرهم يوم قيامه على وجوههم على وجوههم هذه كانت موضع سؤال من أحد الأصحاب للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف يحشر على وجهه كيف يعني ما ما استطاع أن يتخورها كيف يحشر ويمشي على وجهه فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي أجراه على قدمه في الدنيا قادر على أن يحشر على وجهه يوم القيام شوف هذا الهول الذي هو فيه والحال الذي هو فيه والعياذ بالله تعالى إهالة من الله لا وأهل الكبرياء في الدنيا، وأهل الطغيان في الدنيا، وأهل الرئاسات يتغب ربي على خلق الله في الدنيا، مصيرهم يوم القيامة تحت أقدام الخلاياق. تحت أقدام الخلاياق. يأتي الله عز وجل المتكبرين في الحديث عن المسلم، المتكبرين عموما يحشرهم كأمثال الذر يطأهم الخلاياق بأقدامه. تحذير لهم من الله عز وجل. اللي اتكبروا في الدنيا على عباد الله وتمرد. كأمثال الذر يحشرون تحت أقدام الخلاياق. شوف الذر له قيمة عن إنسان يمشي يدري عن ذر تحت قدمه إهانة من الله له جل وعلا حتى يأخذ كل كبر في قلب العبد على الله أو على دينه أو على عباده السؤال <تصفيق> الثالث عشر بعد المئة كيف صفته من السنة جواب قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاثة طرائق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاثة على بعير وأربع على بعير وعشرة على بعير وتحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتنسي معهم حيث أمسوا وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكفار على وجه كيف يحشر يحشر الكافر على وجهه قال أليس الذي أمشى على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون خفاة عورات عزلاء كما بدأنا أول خلق نعيده غرلا غرلا غرلا نعم وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون خفاة خفاة عورات غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده الآية إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام حديث وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك ذكر النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في هذه الحديث صفة الحشر يوم القيام وأريد أن أنبه على مسألة دقيقة هنا متعلقة بالحديث الأول الذي فيه قوله صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طلائق على ثلاث أصناق راغبين راهبين واثنان على بعير وثلاث على بعير وأربع على بعير إلى أن قالوا وعشر على بعير الطريق الثالث والنوع الثاني والنوع الثالث وتحشر تحشر بقيتهم النار تقيلوا معهم حيث قالوا وتصبحوا معهم حيث أصبحوا وتنسي حيث أمسوا من المعلوم لما ذكرنا في درسنا السابق أشراط الساعة الكبرى وقلنا إن آخرها نار تخرج في قعر عدل تسوق الناس إلى محشرهم هنا إلى محشرهم هذه قال الكثير أو عدة من أهل العلم منهم الحافظ بن حجر منهم ابن رجب منهم ابن القيم في بعض مؤلفاته وعدد من العلماء أن هذا الحشر المذكور في آواخر أشراط الساعة ليس هو الحشر الأسبر الذي سيكون يوم القيام انتبه فنحن أمام حشري حشر خلقاء في الدنيا لأمر عظيم الله أعلمه بحاله وسببه أمر عظيم قال بعضها للعلم فتن عظيمة ونار يسيمة تخرج فيهرب الناس منها تهيئة المحشورين المسعوبين المتقاطين إلى منطقة معين ينجون في أمنا يجتمعون في أرض الشام وتنطفئ النار دونهم في تلك اللحظة هذا في الدنيا قبل وقوع الأحداث الهائلة وقبل وقوع فناء الكون وقبل وقوع الدمار العظيم الذي سيقدم الله بهذا هذا العالم، إذا الشمس قويرة، وإذا النجوم كدرت، وإذا الجبال صيجرت، وإذا العشارة عطلت، وإذا الوحوش حشرت على متى؟ على بداية ماذا أهوال القيام؟ هذه بداية الأهوال هذه بعد تمام الأشرار وما يتعلق بها وبينها من المدد الله بها نحن قلنا أن بعد تمام الأشرار وختامها يبعث الله تلك الريح فتقبض أرواحه المؤمنين يبقون هؤلاء الفصار شرار الناس أو شر الخليقة في خفة الطير وأحلام السباع وعليهم تقوم الساعة الحشر الذي بالنا قبل قبل بعث قبل قبل الريح لتقبض أرواح الناس وقبل بقاء شرار الخلق وقبل بداية أحداث القيامة وقبل وقوع الحشر الأعظم والأسول لتعقب ذلك واستدل ب بذكر الأبعرة هنا ثلاثة علامة بعين وقيمات بعينه تباهتوا القضية يوم القيامة ما في يأتون يوم القيامة على بعير تباها الوضع هذا فانتبهوا هذه النقطة تابوا ذكر ابن حجر في الفتح وبنو رجب في بعض المؤلفات وابن القيم وهي وجهها بالفعل وجهها والتحقيق إذا نخرج به أننا أمام حشرين الحاشر الذي ذكر في تمام أشراط الساعة الذي يقع بسبب النار أنك تخرج من قاري عدم حشر في الدنيا لسبب معين ولقضية معينة ينطبق عليه هذا الحديث راغبين وراهبين ثلاثة على بعير وأربع على بعير وباقيين تحشرهم النار تقينهم ما حيث قالوا وتصبحوا معهم حيث وأصبحوا والدليل أيضا على ذلك أنه في بعض الفاظ هذا الحديث حديث النار هذه قال ومن تلت فأحرقتهم الذي ما يستعجل ويهرب منها تصبح مع تحرقه يوم قيامة ما في هذا الكلام يوم قيامة بعد التسابق إذا إما نار الجحيم وإما دار الخلود إذا استدلوا بعده الفال وعدة يعني توجيهات ويواجهها بالفأس على أن مذكور المذكور الحسن مذكور في تمام أشواط الساعة بسبب النار تخرج في قارع عدل والمذكور هذا في هذه الصفة ثلاث أضرار راغبين وراهبين وعلى الأبعرة وتسوقوا بقيتهم النار إنما هو حشر دنيوي لسبب يحدثه الله وجل في الدنيا من ضمن الفتن والأحساس ستكون في آخر عمر الدنيا وليس هو الحشر الأعظم الأكبر الذي سيكون يوم القيامة فإن ذاته يبعث خلق من قبور بعد الأربعين التي يمكثون ما شاء الله الله أعلم بها ويخرجون حفاة عرات غرلا مكتوني كما بدأنا أول خلق نعيده ويساقون إلى محشرهم والمحشر في الدنيا في الأرض وليس في الدنيا في الأرض تصبح الأرض قبضة واحدة تكتفأ الله عز وجل بيده رحمة للمؤمن يوم القيامة وتُصب الموازين وتشرق الأرض بنور ربها ويتجلى الله عز وجل خلاطية حساب لهم ويدفع المشاكل نوّس المشانق تفهم هذا؟ نعم. الأول. نعم. قبل نقص صور. قبل ذات أي قضية تتعلق به. يوم تجن نفس الاحداث الاحداث الاخره يعنى احوال القيامه نعم السؤال ال14 بعد ال100 اي صفه الموقف من الكتاب جواب قال الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار موطعينا مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء الايات وقال تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا الآيات وقال تعالى وأنذرهم يوم الآذفة إذا القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع الآيات وقال تعالى في يوم كان مقباره خمسين ألف سنة الآيات وقال تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان الآيات وغير ذلك كثير الموقف بعد الحشر لذا يخرجون من قبورهم ويحشون يقفون في أرض المحشر وتقترب منهم الشمس حتى تكون كمقدار ميل عصفا إذا ذكر ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم ففاء وغرة وغرلا حتى عايش أحمى الأمر قاتل رسول الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض وقال صلى الله عليه وسلم الأمر أعظم ما هم فيه ما هم فيه أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض شخصا أبصارهم ينتظرون فراق هذا اليوم والعاقبة والمصير وما وإلى أتيه كتابه في يمينه أو في شماله أو وراء ظهره كل في همه وكل في غمه وكل في كربه وكل في حاله وتد منهم الشمس حتى تكون كمقدار مين ويكون الخلاق في عرقين بقدر أعماله فمنهم من يبلغ عرقه إلى كعبيه ومنهم إلى ركبته ومنهم إلى نصفه ومنهم إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق والعزب الله الجامع بكثرته يغوص في الأرض طينا ووحلا وعرقا حتى يصبح إلى فمه يلجمه عذاب الله تعالى وهناك الآمنون والمصمئنون وهناك إذن تحت عرش, عرش الرحمن من الصالحين والسبعة الأصناف الذي ذكر النبي صرف الحديث سبعة يظلهم الله في ظنه يوم لا ظل إلا ظل إمام عادل وشاب النشاء في طاعة الله وذكر الأصناف السبعة نعم السؤال الخامس عشر بعد المئة كيف صفة الموقف من السنة جواب فيها أحاديث كثيرة منها عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم يقوم الناس لرب العالمين قال يقوم أحدهم في رشهه إلى أنفاف أذنيه وحديث أبي هرير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعرف الناس يوم القيامة حتى يذهب عرق عرقهم في الأرض سبعين ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم وهذه في الصحيح وغيرها كثير نقرأ مع بعضنا السؤال السادس عشر بعد المئة كيف صفة العرض والحساب من الكتاب جواب قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية الآيات وقال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة الآيات وقال تعالى يَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّنَّ يكذب بآياتنا بِآيَاتِنَا فَهُمْ حتى حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يُنْطَقُونَ فَقَالَ تَعَالَى يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذرة شرا يرى وقال فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال تعالى وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ الآيات وغيرها كثير العرب بعد الحشر والوقوف ما شاء الله أن يقفوا ثم يقع بعد الوقوف الطويل والكرب العظيم الشفاعة عندما يستشفع الخلايق بالأنبياء يعتذرون جميعا حتى تلقي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لها فيشفع فيأتي اللأجل فصل القضاء والحكم بين العباد تنصب الموازين تنشر الصحف ويبدأ مشهد المحاسبة والمساءلة والمناقشة من ضمنها أو في أوائلها ما يسمى بالعرض والعرض غير الحساب والمناقشة العرض يكون كما يلي أما المؤمنون الصالحون رضي الله عنهم ورضوا عنه, عنه والموعودون بالفوز والذين ليس هناك لهم أمور تستحق الحساب والمناقشة إن مهاناتهم يثير حكم البعث البشري مغمورا في بحر حسناته الهائلة هؤلاء تعرض عليهم خالفة أعماله ويبشرون وقد في بعض المواقف يعرض الله عليهم بعض هناتهم من باب إبداء نعمته عليهم أن وسطوا عليهم في الدنيا وسيغفر لهم في الآخرة. يكتب الله عز وجل بعض عباده ومقامه يكتب عليهم كلا فيقول اذكر يوم كذا وكذا اذكر يوم كذا في صناعة كذا وكذا بعضي يعني سر وقع فيه لا يستطيع أن يمكن ذلك شيئا ماذا يقول وقع بالفعل ومذكر له رب العالمي سبحانه وتعالى حتى إذا ظن أنه سيؤاخذ بذلك دام ذكاة يمر على ذلك رحنا قال سترت عليك الدنيا وأنا أغفره لك اليوم من باب التمنن على العباد وإظهار طضله سبحانه وتعالى عليهم أستاتي له في الدنيا والموفق له في الدنيا والغاثل له والمتجاوز عنهم في الآخرة وعليه ينطبق على الحديث الذي سيذكرها الشيء على قليل ما منكم نحن سيكلم رب وليس بينه وبينه ترجمان يؤتى ببعض هذه الأمة في يلقي الله عليه كلفه ويقوله كل يوم كذا هذا عرض معين ليس مقصود منه مناقشة ومساء وإنما إظهار منه من الله عليه بالتجاوز والغفران. على حال الصالحين درجة العليا أما الكفار الخلص أهل النار لا أمالهم في النجاح أيضا تعرض عليهم سيئاتهم وقبائلهم وكفرهم تبكيتا لهم وقطعا لعناقهم وبداية للشر سيستقبلون بعد ذلك لذلك سيقولون ما لهذا الكتاب لا يغادل ولته إلا أحصار ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا يوم تجد كل نفس ما عملت الخير وما عملت من سوء توذلوا أن بينها وبينه أمداً بعيداً تعرض عليهم أعمالهم عرضاً تحزيناً لهم وتوعيداً لهم لا محاسب ولا مجلس ما يحاسب على أي شيء كافر منتهي أمر مفروغ منه وإنما تظهر الحج عليه وينفضح يوم القيامة بيادة في تبكيتي وحزيه ثم يتقل إلى الجحيم وهذا موضع شؤال عاش عندما قال لما سمعت قول الله عز وجل فأما من أوث لكتابه وبيميني فسوف يحاسبوا حسابا للفيرة قالت يا رسول الله لا عندما سمعت قول الله عليه وسلم من لوش الحساب عذب وفي رواية هلك قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أودك ربي يمينه فسوف يحاسب حساب يسيره يش حساب يسيره وهو وتقول عذب شوفوا القضية قال ليس ذا إنما ذاك العرض الذي ينطبق عليه قوله تعالى يحاسب وحساب يسيره في حال المؤمن الصادق إنما العرض حساب ليس بقصد منه مناقشة أو مسألة لوزن حسناته والنضهر ترجع حسناته على سيئاته وإنما عرض يظهر الله به منته من عليه لسفره عليه بالدنيا وقفرانه له في سلاسه هذا المقصود والكافر حاله أو أظهر وأوضح من عرض أعماله عليه تبكيته وتحزينه والمساءلة والمحاسبة على أصحاب الجرائم العظيمة والكبائر الجسيمة والخير القليل الذين شرهم أعظم وفسادهم أكبر هؤلاء يحاسبون يناقشون يسألون وجنس الحساب جنسه بالذات بحد ذاته بصف النظري عن نتائجه بحد ذاته هلاك وعذاب ستين سنة يحاسب يوما يوما عليها سرشن سرشن كلمة سريمة من يطيق هذا الموقف العظيم شفت يعني بحد ذات المحاسبة هلاك وهذا ما يقوز من الموقف الحسابة هلاك أو عزب يا ذا بالله تعالى هذا يقع عليهم الموضوع هذا فننزل كل قضية يعني في موضعها وفي منازلها نعم السؤال السابع عشر بعد المئة كيف صفة ذلك من السنة جواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب قالت عائشة رضي الله عنها أليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ذلك العرض وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهبا كنت تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو عيصر من ذلك وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك وقال صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله وينظر أشأن منه فلا يرى إلا ما قدم وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار في القاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق ثمره ولو بكلمة طيبة وقال صلى الله عليه وسلم يدنوا أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقول عملت كذا وكذا فيقول نعم ويقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم وغير ذلك من الأحاديث نعم ناصر السؤال عشر بعد المئة كيف صفة نشر الصحف من الكتاب جواب على الله تعالى وكل, وكل إنسان ألزمناه طائر طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقال تعالى وإذا الصحف نشرت وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحطاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول أم أمقرأوا كتابيه إلى قوله الخاطئون وفي آية الإنشقاق وأما من أوتي كتابه بيمينه وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤته من أمامه، ومن يؤت كتابه بشماله يؤته من وراء ظهره. والعياد بالله عز وجل. هذه مـ مش... هذا مشهد آخر. المشاهد ينقيامه ودمه ونشر الصخر وتطايرها. آخذ كتابه بيمينه، وهو الذي سيقولها أم قراء كتابية. صرحاً واستبشارا بما هو مسجل فيه من الصالحات والخير والمعروف الذي كان يعمله في الدنيا. إنني ظلمت أنني ملاقٍ فهو وهو يعيش الراضي في جنة عالية. ومنهم من آخذ كتابه من وراء ظهره بشمال رجل الله تعالى. لا على, على على على على ما فيه من السيئات والنكر والفساد والشرك والكفر والسيئات التي كان يعمله في الدنيا. وهو الذي سيقول يا ليتني لم أوت كتابياً ولم أدري ما حسابها ليتها كانت القبيحة. ياريت الموت التي يبطناها قضت علينا وانتهينا. يقول العلماء الكافر يقول هذا الكلام يا ليت هالكاث الطابية ويقول الكلام الآخر يا ليتني لي كنت ترابا يقول متى؟ عندما يأتي الله عز وجل شوف شوف ال ال ال. فتقف من الشاة القرناء. شهدتم صطحان في الدنيا أحدهما لها قرون أخرى ليت لها قرون. آلى متى يقتص الله من هذه بهذه حتى إذا سوي ما بينها من المظالم قال الله لها كوني ترابا فيتمنى ذلك الكافر يعلمه بما سيلقاه في الجحيم والقلود في عذاب الأليم يتمنى لو كان يفعل الله به مثل ما فعل في البهاج فيقول له كوني ترابا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا شدة ما هو فيه من ألم وحجم وندمة وحسرة يتمنى لو كان بريمة من البهاج وين هذا في الدنيا؟ ال ال ال ال الذل هذا في الدنيا أين الكبر والعتو والصلف رائع كله يوم القيامة رائع ينتهي كل شيء سبحان الله لك يقول يوم القيامة عز المؤمن مؤمن صار عزه يوم الدين فرحا مستبشرا واقرأوا كتابه يظهر فضائله وحسناته والكافر يوم الهوان عليه والكافر يوم الحسرة والندامة هو يوم القيامة هناك تسوى المظالم ويقتص لكل ذي حق حقه. فآخر الكتاب بيعمل وآخر الكتاب بشماله على الصفة التي ذكر الله وذكرها رسول عين صلى الله عليه وسلم نعم السؤال التاسع عشر بعد المئة ما دليل ذلك من السنة جواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم يدني المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول أعرف يقول رب أعرف مرتين فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم ثم تطوى صحيفة حسناته وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم وقالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال يا عائشة أما عند ثلاث فلا أما عند الميزان، أما عند الميزان حتى يدخل أو يخف فلا، وأما عند تطاير الكتب إما يعطى بيمينه وإنما يعطى بشماله فلا، وحين يخرج عنق، وحين يخرج عنق من النار الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. أيضا يؤكد اللي في هذا الحديث صوت الصعود والأخفاء. وفيه حديث عائشة عندما سألت هل يذكر الرجل إلفه أو حبيبه أو يذكر الحبيب يوم القيامة قل كل, كل اليوم لسيان قال أما أم عندما ثلاث مواضع بالذات تأكيداً على ما فيها لا يذكر واحد أحداً الحلاطي أن نحظر حاسمة عندما تطاير الصحف ينتظر هياة كتابه في مهينه أو في شمال لحظة حاسمة يترتب عليها المصير أو عند الميزان عندما يقف ويصل له ميزانه وتنشر أعماله وتوزن ما يدري نهاية القضية هل تفقل الحزنات فيكون من المفلحين أو تفقل السيئات فيكون من الخاترين وعند خروج عنق من النار وهذا من مشاهدة يخرج عنق من النار يقول وكلت بالكا... بالكافنة والمتكبرين ما يدري الإنسان هل يلتهم مع المتهمين ويهلك مع الهالكين هذا مواقف عصيبة جدا ذات بعض الأفض وعند الصراط عند الصراط أيضا موضوع السيان ما حد يذكر أحد خلاص. الآن ستمر على مثل جهنم إما سنجو وبعده الفلاح كله وإما تكردس العياذ بالله في النار يعني موقف عصيم جدا لحظة حاسمة لا يدخل فيها أحد أحدا في تلك اللحظة نعم ما دليل الميزان السؤال العشرون بعد المئة ما دليل الميزان من الكتاب وكيف صفة الوزن جواب قال الله تعالى ونضع الموازين القفة ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكفأ بنا حاسبين، وقال تعالى. لا لا نعم. إن كان مثقال مثقال. آلاء. كان مثقال حبة من خردن أتينا بها وكفأ بنا حاسبين، وقال تعالى. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئكهم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، وقال تعالى في الكافرين. فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الآيات نعم الميزان من مشاهد يوم القيامة ومن عقيدة أهل السنة والجماعة الإيمان بالميزان وهو ميزان له كفتان الله أعلم بقدره ووضعه وحاله له كفتان توزن به أعمال العباد قد أنكر الميزان المعتزلة والخوارج وغيرهم في ضمن ما أنكرهم من كثير من أمور الدين أنكروا الشفاعة وأنكروا الميزان وأنكروا الحوض الموجود وأنكروا الإقتراط وأنكروا الشياء كثيرة من واقعات يوم الدين ومشاهده أنكرواها إنكاراً عظيما خاصة المعتزلة العقلانيون في ضمن ما أنكروا مما من ضمن ما أنكروا الميزان نحن نؤمن بالميزان ميزان حقيقي حسي ينصبه الله عز وجل لهم كفتان كما جاء في الحديث أما كيفيته وحاله والله أعلم بها ما رأيناه ولا شاهدناه لكن نؤمن به ونصدق به لذكره في النصوص توزن به أعمال الخلايا نعم وصاحب البطاقة توضع في كفة وبقية السجلات في كفة ونحو ذلك من أمور واختلف أهل العلم هل الذي يوزن الأعمال فقط أم الأعمال والأشخاص وأنفسهم ونهت قول لأهل العلم وهو قول واجيه وعليه أدننا أن يوزن الشخص مع عمل نفس الشخص يوزن وستدلل بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا قال في الحديث الصحيح بيش المخالِ في كتاب التفسير ذاب بقوله تعالى فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يؤذى بالرجل العظيم السمين سبيل يوم القيامة لا يزول في نزاع الله بعوضة دلالة على أن العظيم السمين هذا ليش ليش قصي العظيم السمين أن هو يزول هو نفسه يزول فلا يزول عند الله رغم ضخانة جسمه وثمنه لكفره وفجوره وعثوه عند الله بعوضه والقول الآخر من العلم ليس المقصود ذلك وإنما المقصود وزن الأعمال لا عبرة من وزنه الأشخاص في القول تعالى يوم القيامة وزنه يعني لا قيمة لهم عند الله عز وجل ولا ميزان لهم عند الله إنما الكاثر يقال يوزن, يوزن أي شيء يوزن أي شيء يوزن انتبهنا للقضية قولنا لأهل العلم يعني البخاري يمين للقول الثاني القول الأول أن الشق يوزن ب فيطيش وزنه ويخف حتى تكون البعوض أسقل منه في, في, في ميزان الله عز وجل نعم سؤال الحادي والعشرون بعد المئة ما دليل ذلك وصفته من السنة جواب فيه أحاديث كثيرة منها حديث البطاقة التي فيها الشهادة ثان. وإنها ترجح بتسعين سجلا من السيئات كل سجل منها مدى البصر أو مد البصر ماشي ماشي. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في ابن مسعود رضي الله عنه أتعجبون من دقة ساقيه والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد وقال صلى الله عليه وسلم إنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال قرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا وغير ذلك من الأحاديث يعني هذا تأكيد للقضية وكأن الشيخ رحمه الله يمين إلى قول أن يوزن الأشخاص مع الأعمال ما ما قي... ما من القول إت من ذق الساقين لمشعوذ لهم في الميزان أقل من رصد ساقان أنا عن الساقين ما تكلم عن الخلاص والحياء والأعمال ثم ذكر حديث الرجول العظيم السميل هذا يعني كان يمين إلى ما ما رجحه البخاري وغيره من الأئمة أن الشخص يوزن بذاته. وطبعا ليس العبرة بوزن لحمه إنما العبرة في عمله عمله اللي سيحدث فقله أو طيشه وفقته السؤال الثاني والعشرون بعد المئة ما دليل الصراط من الكتاب جواب قال الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جهيا وقال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الآيات هذا مشهد آخر طبعا قلتنا نبينا نقطة تسلسل القضية يعني عندما الشيخ الآن ذكر مثلا الحشر ثم العرل ثم الحساب ثم الميزان ثم افتراض ثم الحول ليس, ليس المقصود أن ما سيقع يوم القيام بهذا الترتيب تتبع هذه مسألة تنازع فيها العلم قديما أيهما أسبق الصراط أم الحول الش... الميزان أم الصراط هل الوزن سيكون بعد مراصد أو قبله خلاف معين الخلاف هذا لا يترتب عليه في الحكم شيء يعني لأن يوم الدين يوم طويل يوم القيام يوم طويل جدا وأحداث كثيرة ترتيبها ترتيبها غير مقصود في الشريعة كان مقصودا نبيّن النبي صلى الله عليه وسلم بينه بيانا يعني يدرأ أي نزاع أو أو اختلاف فيه، وإلا مشتهد العلماء بناء على تأملات معينة في النصوص، ونحن ذلك على أن قالوا الميزان قبل الصراط ثم الصراط ثم الحول، ثم القنطرة بين الجنة والنار، ثم دخول الجنة والكفار من البداية سيقوا إلى النار لأنه لا عرض لهم ولا شيء من هذا القبيل. الشاهد يعني الترتيب ليس مقصودا ولا يتبنى ترتيب عليه حكم شرعي المسألة وإنما يعني تأملات بعض هذا العلم في ترتيب بعض الأحداث. تقديمها على بعض. فالشيخ بعد ذكر الميزان ذكر هنا ماذا؟ الصراط وهو جسر يضرب على مدن جهنم أدق من الشعر وأحد من السيف يمر عليه الناس وبحسب أعمال يختلفون فمنهم من يمر كطرف البصر لحظة لا تختلف الوقت كطرف البصر ومنهم كالبرق ومنهم كالريح ومنهم كأجود الخيل ومنهم كأجود الإبل ومنهم كأجود الرجال ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو فناجم مقدوس وقردس على وجهه في نار جهنم وقد وضع كلاليب ملائكة مع كلاليب مثل شوك السعدان يقول الرسول بهالرايكم شوك السعدان قالوا نعم قال فإنها مثل شوك السعدان تخطف الناس بحسب اعمالهم فناجم وليرضى بالله مقدوس وهو كردس على وجهه في نار جهنم نعم والصراط أنكاته المعتزر أيضا في ضمن ما أنكرت من أمور يوم الدين والقيام نعم السؤال الثالث والعشرون بعد المئة ما ذليل ذلك وصفته من السنة جواب فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة يؤتى بالجسر فيجعل, فيجعل بين ظهري جهنم قلنا يا رسول الله وما الجسر قال مضحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليف وعزكة مفلطحة لها شوكة عقيفة تكون بنجد يقال لها السعدان يمر المؤمن عليها كالبرق وكالريس وكأجاويد الخيل والركاب فناجم مسلم مسلم إن شاء الله فناجم مسلم وناجم مخدوش ومكدوس في نار جهنم حتى يمر آخرهم يسحب سحبا الحديث الصحيح وقال أبو سعيد رضي الله عنه بلغني أن الجسر أدق من الشعر وأحد من السيف السؤال الرابع والعشرون بعد المئة ما دليل القصاص من الكتاب جواب قال الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من, ويؤت من لدنه أجرا عظيما وقال تعالى اليوم جزا كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إلى قوله والله يقضي بالحق الآيات وقوله تعالى وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون. الآيات. مشهد من مشاهد قيامة وما يسميه علماء اقتصاص المظالم. الظالمون، المعتدون، المفترون لنا. لقوا في دماء الناس وفي أعراضهم في أموالهم وأكلوها بالباطل وظنوا أنه قد فاتهم وظنوا أنه قد نجوا فظنوا أنهم قد خرجوا من قبضة الله عز وجل هذا اليوم الذي تقتص فيه المظالم منه والمظلوم المقذور والمطروض المحبوس والمقتول ظلما والمنتهك عرضه الذي ليست له قوة صوره في الدنيا ولم يأخذ شيئا من حقه لا يظنن أن حقه قد ذهب وأن دمه قد هدر وأن عرضه قد ذهب ومحى وإنما سيأتي يوم قيامه يقتص له حقه تماما في يوم قيامه اليوم تهدد فيه سدد فيه المظالم من الخلايا فإذا كان العدل العظيم من الملك الحق المبين جل وعلا فقد قام كما قلنا حتى بين البهائم لتقتصر الشات الجلحاء من القرناء فكيف بدماء أريقت وأعراوز انتهكت وبيوت هدمت وأموال أكلت وكيف بدين الله وعباد الله يحاربون ويطالدون ويقطروا ووا ويفعل بهم الظالمون على الشنيعة العظيمة هل يفهد هذا حضراً؟ هذا لا ينبق بعدل الله عز وجل وحكمته والقصاص المستقيم الذي أقامه جل وعلا ولو ذهبت الدنيا بأسلها يأتي يوم القيامة يوم اقتصاص المظالم من خلايا فيؤثر بالظالم والمعتدي وبالمظلوم المطلوب يؤخذ له حقه حتى بصره من ظالمه والمعتدي عليه قال بعض أهل العلم حتى يؤخذ للكافر المظلوم حقه من المسلم الظالم لو فرضنا أن مسلم ظلم كافرا في سورة معينة يوم القيامة بتمام العدل بسماء عدل مع أن هذا سيكون مصيره إلى الجحيم وهذا سيكون مصيره إلى النعيم لكن لتمام عدل لأن المقم وكل الله يوم القيامة والعدل عدل والميزان ميزانه جل وعلا يؤخذ الكافر حقه من من من المسلم الضارمين. تخيل هذا القبيل إذا كافر وكافر وبهائم كافر حقه كيف المسلمين وصالحين مطالدين مؤذرة في دين الله عز وجل كيف بدين الله يحارب ويلتهك ويدمر من قبل أعداء الله والمستدين والظالمين والمتكبرين قضية عظيمة جدا وهائلة الملك يومئذ الحق للرحمن الملك الله عز وجل لا يرضى أن يذهب ظالم بظلمه ولا مظلوم بدمه هدراً وبعرضه هدراً كلا وحاشا لا يليق ذلك بعدله سبحانه وتعالى فيطمئن المؤمن المظلوم أنه سيأخذ حقه وإن فاتت الدنيا بأسرها سيفقى حقه يأخذه يوم القيامة عند الله عز وجل ذلك ذكر الشيخ الآيات هنا لا يظلم إخقال ذرة تجزى كل نفس بما كثبت وسيأتي في الأحاديث أول ما يقصف بين العباد يوم القيامة الدماء الدماء ثم الأعراض ثم الأموال ثم ثم فيأخذ كل حق الحقه والتسديد يوم القيامة بماذا؟ حسنات سيئة انتهت القضية فيأخذ من حسناته كانت عنده حسنات فتوضع على في موازين أولئك فعمل عملا صالحا لكن أخضا وغيره وإن عند عنده حسناته أو حسناته وما سدد ما عليه وخذت من سيئاتي فطلعت عليه زيادة في هذا هلاك عاذ بالله هتدرون من المفلس قالوا من لا درها له ولا دينار قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيام بأعمال كامتين الجبال عنده صلاة وعنده صدقات وعنده مثلاً كذا فيأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وسب هذا وأكل مال هذا وقذب هذا فيؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا ثانيت حسناته ولم يؤذ ما عليه وقد من سياته عليه ثم وسحبه للنار صح؟ كي شيء لسبب تعديه على خلق الله عز وجل نعم السؤال الخامس والعشرون بذل مئة ما ذليل القصاص وصفته من السنة؟